بسم الله الرحمن الرحيم تقدم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً تلاوة مباركة من صلاة الدراويح والقيام بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع انما استزلهم الشيطان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولا قدعف الله عنهم ان الله غفور حليم هذا الاصدار يحتوي على تلاوه مباركه لسورتي الفاتحه وآل عمران الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسهام فتعال اخي المستمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله المطهر ونكتشف من لذيذ ما عندك ونستشعر عظمته ونعيمه وَأَنْتَ اغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ